فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ الْجَوَارِ الْخُنْسِ وَالْلَّيْلِ إِذَا عَسَى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِلَّ عَرْشِ مَكِينٍ مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لما شاء منكم أي يستقيم. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا joo, يَشَاءَ joo,